قلت لك جسدي متنور قاطلقه تلوط لقد اخترقت جسدي متنور قاطلقه كتب عليها انا عربي وهذا ابي يا دنيا استدعيل الحدقه طمات حزن من الم حرق والاخرى حائمه حولي بابات تفتي عن نور تزيقه قلق تلوط لقد يرحل جسدي روحي تبقى قاطلقه al photolac